مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر مشاهدين الأعزاء في حلقة الليلة هنفتكر مع بعض أحد الأفلام السينمائية اللي بيعتبر علامة من علامات السينما المصرية الفيلم هو فيلم الخطايا وبيسعدنا ان تكون دفتنا النهاردة النجمة الكبيرة نادية لطفي الفنانة الكبيرة نادية لطفي ترى لسه فكرة فيلم الخطايا؟ آه طبعا فكرة يعني من الأفلام اللي دايماً ليها ذكريات حلوة ويمكن جمهور اللي بيفكرني بيها لو حبينا نرجع لورا شوية هنرجع ورا كتير. كتير قد <تصفيق> نقول قد ايه كده? نقول سنة. سنة. من ثلاثين سنة, سنة. آه, اه تفتكري بقى حضرتك او لسه فكرة. ظروف اختيارك للقيام بالبطولة امام النجم الكبير عبد الحليم حافظ في الفيلم ده بالتحديد آه يعني انا ما اعرفش طبعا انا ترشحت و... وعملت الفيلم بس هي طبعا اكيد بناء أنا عن ترشيح الاستاذ عبد الوهاب والانتاج كله اللي هو مجدي عمروسي وعبد الحليم والمجموعه يعني الاستاذ مجدي العمروسي صديقة عمر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ازاي تم اختيار الفنانة نادية لطفي على علشان تقوم بدور البطولة امام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان ترشيح الحج وحيد وخد موافقه من الجميع فوريه حج وحيد كان اشتغل معاها وكان شاف شغلها وكان طبعا هي عملت افلام قبل كده عبد الحليم بقى والاستاذ عبد الرهاب على طول وافقوا عليه وكانت عند حسن ظن الجميع وادت الدور كما يجب أن يكون لو تكلمنا بقى عن أثناء تصوير الفيلم تفتكري بقى ذكرياتك مع الفنان عبد الحليم حافظ في الفيلم ده خاصة وإن دي كانت أول مرة بتقف فيها أمام الكاميرا مع نجم كان المعروف بقى أنه نجم النجوم ومتربع على عرش الغناء في الوطن العربي طبعاً لا يعني هو طبعاً عبد الحليم بتربطني بيه علاقة من تقريباً من أول ما بدأت الفن لكن هو يمكن بالنسبة لي كان أول مرة أقدي والدم مطرب فبيبه صعب وكانت بالنسبة لي تجربه جديده لأن في بالنسبه لي انا كممثله حوار وبالتالي بيبقى فيه تبادل مع الممثل اللي بيادي قدامي فلما لما يجي المطرب ويبتدي هو يغني فانا بوقف كل ادواتي لكن يمكن لصوت عبد الحليم الجميل وأداءه الحلو فخلاني انست له معاه ونزل ذلك ده يمكن واضح في غنوة قول حاجة الحاج وحيد فريد مدير تصوير فيلم الخطايا كان صعب في تصويره وطلعت جميله جدا الغنوة اللي قالها في الاوبرا بتاعه قول حاجة مم. ليه لان انت بتشتغلي تعملي اغنيه مم. بنفر واحد لمده عشر دقائق والبطله ودار اوبرا فاضيه ده في الاوبرا بقى في فعلا. الأوبرا حقيقي قبل ما تتحرق آه. فعملنا الغنوه هناك مم. دي قعدنا فيها خمس سياف اغنيه واحده مم. كل يوم نروح و... و... و... ونصور ونصور ونصور بودي كانت برضو حاجه من احلى الحاجات اللي في حياتي انا الفنيه عملتها ليه حاجه بتعتز بيها قوي بجد لان بقول لك فراغ فراغ و... وكل حته فيه بتتكلم يعني لو تبص للكراسي لو قاعده المزيكا اللي كانت محطوطة وهو وهي جاية من آخر الدنيا وواحد قاعد قد كده زي النمله في قلب المسرح وهي جاية من بعيد ويقول قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كريتك قول بس يعني كانت من الحاجات الحلوة بالنسبة لي أنا شخصيا أكيد المخرج حسن الإمام كان له بصمه على الفنانة نادية لطفي في فيلم الخطايا ياريت تقول لنا يعني إيه اللي استفدتي منه في, في, في هذا الفيلم؟ السفات طبعا هو مخرج متمكن وخصوصا من الجزئية اللي نقدر نقول ايه الدرامية اللي فيها انسانية اللي فيها يعني يقول لك ايه المشاهد لما نشوف المشهد يجيله غصة فوبعدين من لايه التهاون في, في اي مشهد وقع مشاهده كبيرة يعني فأنا بذكر كان في مشهد لي أنا والاستاذ فاخر الله أنا بقف والدة في, في الفيلم وبقف قدامه وبقوله إن ال الإنسان مش بأهل وبأخلاقه دفاعا عن عبد الحليم فمفروض إن الأب بيضربني بقلم قامد قوي فأنا أعتقد إن مش أعتقد يعني هو حاصل فاع تعاد المشهد يمكن أكثر من 3-4 مرات لحد ما فعلا يعني أنا كنت منفعلة وكان أدائنا أنا والأستاذ فاخر هو أستاذي طبعا وكان كان بيدرس لي ان المشهد فعلا داني قلم روحت في يعني على الارض فطلع فعلا جميل يعني ما تهوانش في ان انا القلم كان ضعيف اول مره مش مدي الاحساس حلو يا ترى لسه فاكر اصعب مشهد صورته في فيلم الخطايا اه طبعا فيلم الخطايا كان كله مشاهد صعب نتكلم على المشهد المواجهة ما بين الولد اللي هو عبد الحليم حافظ الاب وأبوه عماد حمدي المشهد ده أخذ مننا وقت طويل في تنفيذه لأنه كان ممكن يتنفس بطريقتين ولكن الأستاذ عبد الحليم الله يرحمه لأنه كان إنسان حساس جدا فطلب إن احنا نعمل المشهد مرة واحدة فابتدى الإخراج يشتغل وابتدت الكاميرات تدور وعمد مفروض انه بيتناقش مع ابنه وبعدين بيضرب ابنه قاله فما عجبش المشهد عبد الحليم ليه عبد الحليم في ايه قالك انا ما حسيتش بالالم مفيش فعيدناه. مفيش اه فطبعا كل الناس بتحب عبد الحليم الله يرحمه ومنهم عماد حمدي برضه بيحبه فمش هاين عليه يدينه وقلم فعدنا المشهد ده ست سبع مرات لغاية لما عبد الحليم اخد قلم ألم حقيقي من ايد عماد حمدي لدرجة ان الدمعة فرت من عينه طلعت احنا شفنا الدمعة لفكرة على, على الشاشة حضرتك ببتاك و... ونجح المشهد ولما المخرج قال اصطب جيري عماد على عبد الحليم واخده في حضنه وقعد يبص فيه ويقول له سامحني انا مش قصدي وحاجه زي كده ويعتذر لكن عبد الحليم كان سعيد جدا بان الالم كان مظبوط كان مؤلم جدا ومؤلم وقلمه حقيقي واخدناها كلنا بحماس وسقفنا لعبد الحليم الأستاذ عامة حمد الكاتب الصحفي والنقد الفني الأستاذ عسان بوصيلة فيلم الخطايا من الأفلام اللي بيطلاقي نجاح كبير جدا عند أستاذ المشاهدين ولما بيعرض على الشاشة بيلقى استحسان وشعبية كبيرة قوي عايزين نعرف من حضرتك كناقد إيه اللي لفت نظرك في فيلم الخطايا. في الفيلم ده بالذات لفت نظري أداء عبدالحليم حفظ التمثيلي بحيث إنه تفوق على نفسه في التمثيل لدرجة انه قيل انه ممكن يعمل فيلم بلا غناء ودي طبعا حاجة غريبة انه عبد حليم حافظ اللي جابوه يمثل لانه هو مطرب كويس انه يعمل فيلم من غير ولا غنوه وفعلا كان متفق على على فيلم هيعمله من غير مغنى اللي هو قصة لا للكاتب الأستاذ الكبير مصطفى عامين وكان هيخرجها المخرج الجزائري أحمد الرجدي بلا أي غنوة وكان السيناريو مكتوب على هذا الأساس فلفت نظري ونظر الآخرين ونظر النقاد كلهم الأداء الرائع كما لو كان بيغني لانه عبد الحليم حافظ حس بالموضوع وفهم الموضوع واستوعب الموضوع وبالتالي نجح في توصيل المفهوم بتاع الـ الـ القصة هو اولا من الأول الذكور كان حلو قوي الذكور ما حصلش في السنة والمصرية حتى اليوم كان عمد المرحوم شري عبد السلام والسلام دي طلبها المخرج لشيء في نفسه فالمشهد بقى المخرج استدلل السلام لحاله القلق اللي أصابت الولد بعد ما عرف إنه هو مش ابن الناس اللي قاعد اللي تربى في البيت ده فبيروح لأمه يسألها ما بتردش فبينزل لأخوه ما بيردش أنا بقى عملت تقطيع ضوئية فيها ظل وهو عاوز يعرف الحقيقة والظلام كبس عليه ما بيوروش الحقيقة يعني بقى فيه عوامل نفسية في نفس المساوئة عبد الحليم وأنا ساعدته بالإضاءة لاظهار العوامل دي نوعية موضوع الخطايا لو تقدم النهاردة تفتكري هيلاقي نفس النجاح اللي حققه زمان اعتقد اه لأن المشاعر موجودة بس احنا كل ما بنبعد عن مشاعر اللي هي فيها سمو فيها رقه وفيها محبة بتصيري الغريزة اللي هي قلنا ايه اعتداء فدي موجودة فليه احنا متعدين عنها خالص يعني ما اعتقدش انه النهاردة الحدود دي تنفع للعصر اللي احنا فيه قد تصلح للعصر اللي احنا بعد اللي بعدين يعني. ولكن في هذا العصر كانت الميلو دراما هي السمة الغالبة على معظم الدراما سواء مسرح أو تلفزيون أو حتى اذاعه يعني دلوقتي جت فترة مثلا الضرب واحد يضرب الثاني وخناقه وحاجات زيتها اه وكرت ايه ومرة معرفش انفتاح ومرة ايه في, في التوقيت ده بالذات كان الميلو دراما هي ما كانش مشهد قتل ودم سايحة الفيلم ما يعني لازم يخلق له زي ما في افلام يقولك حط فيها غنو حط فيها رأسه زمان او في الفتره دي حط له مشهد قتل فيروج الفيلم ويقبل عليه الجماهير فمغرور دي تعملت جوه الاستوديو وكانت المجموعه يعني اللي اشتركت ويانا اللي هي سيدنا ناديه لطفي وحسن يوسف والبنات بتوع الرحلة مع الشباب هتعمل يعني جروب ومجموعة قليل قوي من الأفلام اللي عملت حاجة كده. أنا يعني برضو بفتكر في الأغنية دي دايما لما بفتكرها بفتكر ال ال الكادرين اللي, اللي بيبقى فيه الفنانة نادية لطفي مع الفنان عبد الحليم من الكادر ويدخلوا جو فحضرتك جبت البروفيل يعني برضو كان فيه تركيز في التصوير يعني ما نقدرش ننساه أبدا ما هو, هو ده بقى اتنين فرقتين ضد بعض مم. احنا حطينا الكاميرا في النص أوه. محايده مم. فلما كان عبد الحليم بيشد ناديه مم. والمجموعة بتاعتها فكانت ضروري ناديه تخش بس كان وشها بس اللي بيدخلها فبعد وشها ما بيخش بيسيب الحبل وهي بتشد يجي وشه هو يخش في الجمل اللي ايه مفروض تكون موجودة فيه أستاذ مجدي ريت تفتكر معنا دلوقتي المواقف أو الذكريات اللي حصلت أثناء تصوير فيلم الخطايا وخاصة حضرتك كنت ملازم للفنان الراحل عبد الحليم حافظ حين فاكر وقعة تدل على حاجات غريبة جدا تدل على تواضع الخطير اللي كان في حسن الإمام تدل على الفنان اللي كان في حسن الايمان تدل على ان العمل الجيد لا يقف في سبيل شيء يعني انا حضرت شوط تصوير في الاستوديو ناديه لطفي المفروض انها طلبة في الجامعه وزميله عبد الحليم فلقيت اول حاجه كانت بتظهر فيها نازله تقابل عبد الحليم في الهول بتاع البيت بتاع عبد الحليم فنزل على السلم لبصروا كابتونيك كده من الأرواب بتاعة المنزلية دي ونزلت اطمخطر كده فأنا رحت تفودنا حسن الإمام وقلت له يا أستاذ حسن دي لو بنتي أموتها قال لي ليه قلت له بنت في السن ده وفي الجامعه وتنزل بالبختره كانها ست حفيظه قال لي ما تعمل ايه قلت له دي تلبس بلوزه وبنطلون وتربط شعرها كود شيفال كده ومن ورا وتنزل تتنطط من عالسله شوفي عظمه حسن الإمام بقى قال استوب الاستاذ مجد العمروسي بيبهدلني تعال يا مدام ناديه أقولك وقال لها فلقيت ناديه دي اللي كانت ناسده تتمختر طارت على السلم غيرت في دقائق ونزلت تتمخطر تتتنطط لانها اقتنعت بنفسها طالبة في هذه السن ناسده تقابل الشخص اللي معجبه بيه لاول مره ما تنزلش كده <ختر> الأغاني في فيلم الخطايا هل حضرتك شايف انه كانت الاغاني فعلا في موضحة وساعدت على تطور الأحداث وتصاعدها ولا عشان الفنان عبد الحليم كان مطرب فكان لازم يتحط له الاغاني دي اللي هو في الفيلم ده بالذات كان في عدد من الأغاني كانت بتؤثر على سير الدراما زي مثلا غنوه اللي هي ال بعد معارف ف... الحقيقة اه بعد الحقيقة. هذه الغن وغناها محمد عبد الوهاب في فيلم اعتقد اذا لم تخن الذاكره في فيلم يح... رصاصة في القلب عبد الوهاب لما غناها ما كانش لها علاقة بالمشهد او بالحدثة في الفيلم ولم تؤسبه اذا استحزفت مش هيحصل حاجه نفس الغنوة بنفس اللح لما أداه عبد الحليم حافظ في هذا الفيلم كان مؤثر جدا في الأحداث يعني اللي ما شافش الموضوع يقدر يفهم اللي حصل أو الموقف من خلال الغنوة رغم انه انا في رأيي انه كان عبد الحليم في فأداءه لهذه الغنوة ما كانش موافق معلمي لانه لما عبد الوهاب غناها حاول عبد الوهاب غناها باحساس عظيم جدا أما جه عبد الحليم يغنيها حاول ان هو يغير في اسلوب الاداء فغ... فانتبه للاداء وما انتبهش للإحساس ف... كان عايز يختلف عن عبد الوهاب يختلف عن عبد الوهاب باي شكل وهذه الغنوة الوحيدة اللي غناها عبد الحليم حافظ بلا احساس صادق غريب او الكلام ده أستاذ عصام لأنه عبد الحليم كان دايما بيحرص على انه الصدق في في عمله وفي اغانيه تبقى يعني ده العنصر الاساسي دل آه طبعاً هو في اداءه غنى متين او الف غنوة كلهم غنهم بحسه يعني احساس صادق كده وزي كان من اسباب نجاحه او 90% من نجاحه بحليم حافظ انه كان بيحس بكل كلمة وكل نغمة بيؤديها كان صادق وكان بيصدر آآ غني من القلب. وتتصرب سريعا من الازن الى القلب. آآ الرأي ده حضرتك قلته لعبد الحليم حافظ لما كان عايش? هجزب عليك لو قلت لك آآ لا ما حصلش ان انا قلته بس يعني هو ايه يعني ايام ما كان عبد الحليم حافظ عايش. انا لم استوعب ده بصراحة يعني ما ما خدش بالنوى كل ما مر بيه الزمن حصل نضوج. في فكري وفي قراءاتي والطلعاتي وشفت اما شفت عبد الوهاب وبدقه الناقد يعني لما شفت الفيلم زمان شفته كمشاهد عادي وعبد الوهاب هكذا اخيرا شفت عبد الوهاب بيقول هذا اللحن احساس خطير جدا هو عبد كان يستطيع أن يوديها بإحساس ينافس فيها عبد الوهاب ما في شك ولكن عبد الحليم أراد أن يغير الأسلوب فأدهب أسلوب فيه مثلا قد يكون فيه عصبية شعب جئتك إنما عبد الوهاب بيقولها من أعماقه فأنا أعتقد انه إحساس عبد الحليم في هذه الغنوة بالذات في ذلك الفيلم لم يوفق يعني دي وجهة نظر حضرتك الخاصة اه طبعا احنا في نهاية لقاءنا بنشكرك ونتمنالك دايما التوفيق ودايما نشوفك متقلقة في كل اعمالك الفنية شكرا اهلا بك مشاهدين الاعزاء بشكركم على متابعتكم والى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر